فضيلة الشيخ عطيه صقر طفل أرضعته جدته لأمه مرة واحدة في سن الرضاع وأرضعت بناتها وهن خالاته معه وقبله وبعده وقد رضع هذا الطفل هو وخالة له من أمه وهما في سن الرضاع خمس مرات فأكثر ولما تجاوزها أرضعت أمه أختها الثانية وهي خالته أيضا مع ابنة لها خمس مرات فأكثر وله خالة ثالثة أكبر من أمه لم ترضعها أمه ولهذه الخالة بنت يريد الزواج بها الآن فهل يجوز زواجه بها شرعا ما دام هذا الطفل قد رضعت خالته الأولى معه من أمها خمس مرات صارت خالته أخت الله ما دام الرضاع في مدة الحوليه وإذا رضعت خالته الثانية من أمه في سن الحولين خمس مرات فأكثر صارت الخالة الثانية اختا له أيضا والخالة الثالثة لم ترضع من أمه ولها بنت فهي بنت خالته وليست اختا له من الرضاع فيجوز له أن يتزوجها والله أعلم